بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلّي وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنا قبلنا من آياته طبّن إياه اللّبّ إلى آيات الصّدر إيه كاو صورة محمد ترسيجه روحود بيجي أفلم يسيروا مياه نيسعون في الأرض بل كالتحديثة وفيا دور آني أجين أفر سنين كيف السد كان هذا عاقبة الذين كوي علبتهم قبل كوره الله عليهم ألقوا بابيهم وللكافرين قالوا أردن وحص امثالها عقابها سه ذلك عقابها سي هي رحمة المؤمنين طلنا حريص بأن الله ألقا بولا الذين كوي كالمي يهضأ مؤمنين وان الكافرين قالا دن الله بولا لهم الله إليه إن الله ألأ يدخلوا قل الذين كوا آمنوا مؤمنوا وعملوا عمل فلي أصالحات عمل وناكسا جنات جنوي تجري أي من تحتها أو سيدة الأنها روالية والذين كفروا قالوا بينه يبطوطعون وإخلاء حيثان أدونك ويأكلون ويعون كما تأكلوا الأنعام سيدحوله الأنع wa naru narba maswa makan hooyatinkooda wa naru narba maswa makan hooyatin oo allahum iyaga allah subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta ah amal qodo xooluhu waxay ka fikir male meesha cuntada ka yiliway ku saay ku yaacay wax kale midna male xooluhu bal ma adallo sabiyil ba oran ka gaar kileeyay xoolaha yaga ma u oo meesha waraabuhu jiro way ka meesha dhibaatodu ka jirta maba garanayaan marka ku naas إن الله ألا يدخلوا قل يا الذين كوا آمنوا من بين وعملوا عمل فلا يسأل عمل ونعكسا جنات جنون تجري أي سعطا من تحتها صيد ألا هروادية أي سعطا والذين كوا كفروا قالوا بينا يتبعون يا كل راح سن ويأكلون ويعلون عن تذاك ما العنا وحقله حوله, حوله كل عمان وار نار نار بما سن هياكن اللهم يجك وكاين ان بدل ومن قريهن مغاله وهي ايد اشد كعدق او من قريهك اديقه مغالدهاده الا تلك القريه دي اخرجتك ومن من adiga qaryadaadi allati qaryadii akhrijat ka ay ka saareen quraish ka saareen yaanu ahlaknaa umahlagnaa falan nasarahu wuxu gargaaraa markaan allah hala ku xukuma qaryo wuxu gargaaraa ma jiraa marka qaryadii xoog laga gaasaray qaryo yin badan oo ka badan oo innaka lahabu biladi llahi ila wa hubbu biladi llahi ilayya wallahi hadayna ila salihin inanna waligai kabaxenbu tusaa soo dhowray Ali farada alayka alqurana lara adduka ila ma'ad atkun gundun taban nabiga qulu fa qafki ah ala bayinatin hujiyya mar khatiat umr rabbika ahad ay diin haysa kam ruuho kalam ya suuina lo أو التبرع ايراعين هو أم سدك علىين بسكمت بالله هذا قف الله سبحانه وتعالى حق وفتيه الدليل هاي استا وروح كل ما يدليل عدوه هاي الله أكاني يقف عمل كيس الشيدان وقريء هو ودي سراعي بسكمت ما ما بسكمت هذا هذا فالنبي سبر بني كان هذا على بينة المخاطع عد ومجرب ربيكاته ربي ودليل حق على كايسا كمان ما ذا كلام يزوجينا لا قرحيه له يسوي عمله عمل كيس الحبلا لا أو التبعه راعي أهوهم سدك علىيه مثال الجنة ذ الذي سفده وحويه الله في الجنة وعده المتقونه كوا الله هذا كبر الله بالنقاد في هالنحذاء وحاء أنهر واديال ومن ماء بيئة غير آسنه كوا أشياء غير كود يون هاد تجج ومن لبن العنااء لم يتغيرون الدرس من laa muudda linki soon maydanaanahay iyo wanaad dugo mi khamrin khamra khamra la ummaan li sharabina ku waa abiye iyo wanaad dugogo min asalin malaba busafalla safiyeelay oo xanjadi laga safiyeelay shini urteen aan soo marin walahu maxawsu ganaadi wali ba fiya janada la xidmi kulay tamarati meedo oo dhanba kalmarka ruuha sida xaaladiisu tahay kama ruuho kalamia ah weesoo xaalidu ku wada furnaar naarti wasuqul lagowaraabin ma anbiya xamiiman waqulun oo faqadac wuxuu googeyn amcaa ah cid muddo googoy bisku mid ba labadaa jannada silmaanteeda walina o sheegay jannada mu'miniin samu taqriinta loo diyaariyay toogag biya ah biya sun biyo oraya ah ayuun aca ah ayuun oraya ah ayuun macaan oo saafi waana canda soomaari aanahayne sidii alla ku sabayay ah oo aan doorsoominaydaynaan iyo wax wadadan kuwa khamri ah oo la fiha waa kuwa macaan lafihaga quluu lahum midna malaha malaba oo saafi on oo hanjalahayn yashnida iyo waxa u waxa iyada mid daf baa u daa. Maysumid ba markan ninkaan u caaseeyo qofka naarta ku waraya oo biyo kulul laga warabeen markay oomaanay anala warabeeyidahin ya bii xamiil lekayn wi soo caday janiba lagu soo fiha daxdadeedu waxa anhaaru waadiyalum min ma'inbiya ogiri asin kuwa uri gairkooda iyo wa anhaaru tagagum on meydana noqonin oo sidi loo soo aburay ku jooga wa anhaaru tagagum min khamril khamri ah ladhatin kuwa mustafa Lassafi safi yelay oo shini caloosheed soo marin oo hanjaleeyeen walum wali waxa wasuunaaday fiyajalada dhidida min kulli samaraa mid oo damba min kulli samaraa iyaw maqfiratun dambidaaf rabbi rabbigood ka ahaday kaman ruuxo kalmaya marka dadka noo caasi huway saw xalid ku maan ومنهم وهاك ميدت دتك النبي صلى الله عليه وسلم من قارية سمي عبده إليك حاجة جمرك هذا حتى إذا خرجوا من مركبها من عندك أقتاده قالوا حديث لي الذين كروا حي كله وتل الذي يوم من إنتها ماذا قال محيي الأنفان مركب دويذ محيها مفعمية ماذا قال الأنفان مركب دويذ محيها ولاك قواسي الذين كوي طبع الله ألا الضبع علي على قلوبهم قلبيا القوادة hawada tabacuu raacay ahwaahum iyaga tacayl kooda raacay sida jaclaayeenoo wiilay muhammad waxa lagu dir dadkan kula jooga ee munaafiqiinta qaruu haakamida ku dhageysan markaad wax xaqdiisoo oo markay u haku xaq u furanyahay manasiidayna kama la نبى وذات كتاب أجري وآخر كتير سنة كتير نمره وذات كارسلا أمبوح أو شيء زي أفر قرانك مكا وحان أقناه قفكم مكا عقيدة دي سصحة هاي حتى هذون قرانك اللي جنبي مركو قرانك أممغلا هروك فامي تجد وين تاس من دابة كمديس سمع النقيس إليك أجار حتى إذا خرجوا مركب كبحان من عندك ثادة قالوا وحيده للذين كوا وحيك له وط العلم ماذا شجبو قال إذا أنف المركب دوي محيري ولايك كواصي الذين كوا طبع الله الله الدوالي على قلوبهم قلبيا الكره أود تبعور راعي أواهم سدك على يد والذين كوا إهتدواهنون يحقق قرتو zadeen quraanka ku wuxuu u sii yaadin hudan hanuun kale waatahum allahna wuxuu siin ku ilhaamin taqwa hum allah ka baqdoode wadaad xaqeed uu allah ku ilhaamin allah subhanahu wa ta'ala kuwa mu'mininta markay quraanka dhageysaan hanuun hodo u sii siiyaana oo kuwan waxba ka garan ma hayaaro oo aan wax ula amir ka dhawayd baynay kuwan ini iiman baa uu sii kordhibaa oo aayad koo soo degta ilaa iyadii baa turubaysay macnaheedi iiman baa ku kordhay waladiina إلا ساعت ساعدي مياني أنتيهم إن يوتما تبغت تنسك ذا معاي لفقط جاء وجمد أشرادها على موج كذي بيمد فأن الصداب اللهم إذا جاءهم مركي يوتما دو ذكرهم وين دو قرمي وانتو مركي يوتما سواه يسوع ساعد ماها مركي يوتما دو وين حاجي وقصرونه وين وانتو ما نتوه كنا سورق لهمها ساعده هذين وين مغذان يعلم هذا كذي بامغذى وحكم ذا بيعثض النبي عليه السلام والسلام بحنتي تيسنا وكمخر أنتم سلا لا بيقول أنا أنا وصاعك هاتين بس لولا فرن شاير أني قصاعد ولولا سكر سواحد مخلو الرجال سلا سافكر النهيب مركز ساعدي أو شروط دادي تمت وأنتوكم مركز محوطار وعوطار ما يجون فالينذرون من يسوعيان إلا ساعته ساعدي ميان تأتيهم أنا قلت ماذا بغت تنسي كذا فقد جاءوا من أشرارها علامات كثيرة إلا جميلة ونبغى بحدّي سبع علامات كذا كم ذي فان صداب اللهم أقوفنا إذا جاءت مركوتما ذي ذكرهم وانذوذي وانتم كذلذو وإما نبغى حلو الفعل أقوم أنه حاليا شأن الله إله إله حق له عبده مشير إلا الله أعلم واسقف رغفران طلب لذنبك الذنب جاگ أقوف ران طلب وللمؤمنين مؤمنين تنا أقوف ران طلب رجع يل مؤمناتك هو قبلها والله والله جد جد جد مركض مركض جد الله نعلم واجي هاي وتغلبكم قد قدونكين يوم اسموكم نجادين قد قدونكم ملا بذبلج قد قدونكين مركات مركات مركات كسب بحذاء لكن وحوق في عن قد مركات مقالة مدر إنسان يوم ملا مدر شقيق إنسان واجي هاي ماشية كوهين إنسان عاون واجي هاي علم ba ohorre iyo horta wax la bilaabo wax ilmi wax bara علم oo sida ogo ilmi horta wey yaal ogihiin marka anagu waxa lagu dambiga ka qofraan dambiga ma la nabi sallallahu alayhi wasallam waxay ku tusaaleen ahad allahiisa kamaad mukaraaynuna cidna in dambi lahayn ku taseen inagaana wadu inooga dhigo wada diibay مؤمنين تي يا مؤمنات كنا ودعي إن أقوينا نشد عينا ظهر الغيب ولال كامركات يسوون كل شيء وجنود عايشون كده تعذينا والله أقبله مركم مؤمنين توه نشد عي بيكاردي قطاع مركنا بيقدام بماله لا إله إلا حق له الله موجي والصغفر كغفر عند ربنا ذنبك الذنب اللي إنه شيء حيا أو نبي إن الله يسوق به يهيب كتّسين وللمؤمنين أن أخبر عنده المؤمنين الرجاء يو المؤمنات يكونوا دمركا والله ألا يعلم وحوجهاي متغلبكم قد جد قدونك إن مالنت أدمى على الصوم ريسان متغلبكم قد جد قدونك إن أدمى على بد الصوم ريسان أدم دورد بد الصوم ريسان وسواكم لعادي قين هم يكمل شو دلما نشا يقولون الذين كونوا حدها أمنو مؤمنو به لولا نزيلت هلا نزيلت sura tun surad dagaal sheegaysa way fayda u jeeday markii la dajiyo sura tun surad muhkamatun oo sugan oo ala nasaxin oo u dhigira lagu sheego fiidhadhdeed alqitalo dagaalka raayta wadarkii alladiin ku fi qulubim qalbigooda maradu jirri ay ku jirto yanduruuni ay go ku soogay ilay ka hagaad كفر النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم دبوا عليه سيد سوء أكله يوم يرد بيل فول الله بلاء وسوء ناتي فول عن ينولاني فأولى فأولى البلا بلاء كفى عن قول قول معروفون اللي يقانه يواجبه أسد واجب إن يا واجبه وين؟ كاسف يعني. كاسف يعني أحسن. كاساه. الله عليه سبحانه وتعالى مؤمن إنت بواحده يجو إلا وحده يا رسول الله أنت قالن إنت ولي الله جرني. مؤمن إنت وحيك لديه. صورت مال الصورت الجيو بالدعال شاكتها. مر الله مر كيس صورت دكتور. يا منافقين تيو أرداني. إقلب بيجي ترى دخولها. سيدي صروح لمن يو أمي تباعون بكسارة دوري. ويحر بعض ميلو كده سا سور نوเด ووسا كخر ميلو كد سور ربا واخوي بالي لو ومير بيلي مركه فاولا حمام بالله قول, قول معروف الله قلتي السدا سيلي ويقول وحده الذين نكون املهم المؤمنين لولا نزلت هل لنزلت في ذا نزلت ملجئيه سوره سوره, سورة, سورة محكمه او والذكرى اللوحة في هذا أحد الأوقات والدعاء رأيتها وعذرك الذين يكون في قلوبهم قلب جود مرد الكثير يكون كثر منافذين إن خسارة وريان نذل عليه كل مير دبالة دائمي أوكل من مير دبالة وما شيء كأحسن الله هاي بيأجيان فولا حمام بع الله ميجون صناتين أولى بمعنى قرب وجه حمام يقول المعروف باحسن ونحسن في ذا عزّ الامر، أمركم مركو جوان سماه واجبه، فلوس تقول الله، الله تقوله ميان، لكان خير الله ويفعل الله. مركو أمركو جوان سماه انت جهاد كي ما ده جهاد كي لقول نقاقيو، بلن تي هرا يقادين هدا يكغرف ميان، فلو سددوا الله الله ذي الوفر ما ينبللني لكان روما سخيرا لهم وخير الله فالعسيتم ما أودؤهم إنتوا ولئتم هدد تولدان أضمدحنا قتان أن تفسدوا إنا في الأرض القد وتقعد عقد جيسان أرحامكم في حمك إن الذين الله الله الله هذا كواه أوفى سبهم بود دقتيرى وأعماود دبالي، أبصرهم إنه هو الله دبالي. سبحان وتعالى. بس إن تفاسير بدن بالعلماء دلهم. قل يا وحيهن، فلا عسىتم بود إلى تفسالت بدانو ادد كان لسانو سخن وما ماشان وقرابه دينين ادغيسه قرابهن واهل الجنه نينك قرابدي سا خريريا والجن احاديث اذو ترب ما كسر راسك نيمان كانو عاسه قرابه غويسك اه وكو الله سبحانه وتعالى ملقي يا بوي هذا إله الدين عيسى رجكما هيه ناقع حق النرجكات هاي إنتو والليتو مدادتو والليذان حكم في الأرض أرضنا فسادسان وتقدعوا أدجوسان أرحمكم رحمك إني ولايك قواسي الله الله الله عن ذي وفأصمهم ودقت من هذا ودبابلي وحالي مركي الله وحديث صحيح مركو الله أبو راي. خلقي هو أبو ر أبو كل اللي ما يستني يرحمك ماشيني سجوت حاجة ما إلا ليه ما سداق <تصفيق> قبصة هذا رتبوا إلا جريه إن اللي جويا كامن جلبوه مي هذا الرال كاهن عن حديريه كي كجويا أن جويا مي هذا الرال كاهن وحديث أو خلاة مجا عيقي أناكو رحمة بان هاي مجا عيبن ير مجا عقاسميه مي يعني فيرينين القرآن قرانكم معنيه سدوحين أم على قلوب بل على قلوب قلب ياشدوش وذو حاء أقفالها قفول كذي ويبقى قفول انتهى قرآنكم مركو يدن هريال ورفير سدى ومعنيه سدوح أفهمه حتى هذا القانون هو رغلة هاي دتك كقول لا ما أنت هذا تكتبها كوم معنيا مالتي وآية هالقول معني مالتي اللي باعدها هالقول معني قرآنك أوفيش وحشية أحمانا، أخيرا، ألباطا، القرآن كافر سمركا وادوا أنتم يسيفوا عذابا مري. أ فلا يتذبرون بيانا كافرا سنة إن القرآن قرآنكم أم على قلوب بل على قلوب قلب قدوش سواها أخفالها قفول إن الذين كوا إرتدوا النقض على أتباعهم تبادوا ذاتهم وأقالن مدين. بماذ ما تبين أنتم وعدا ذيك الذي بلهم يقعدون دهانكم. الشاهدان والشاهدان بسواه ل لهم أقول هيا عمل كذا، أملا لهم يدي ديلجلي، أملا هذا سيابا بدهم بالقوف في سلاية، ساسن كدين، أملا ويدي ديلجلينه، ورو اسمحات كذا أيضا، إسكراهايسه، ودنولان هو شاذ إسكوا دوندي، كو المنافقين توكلك سوقا، إنت إسلامي بذي مرقاتير بقالمة ديدي بكون نقدين، Häkinä vuotta tämäjä ojoo. Shidam ba mamuriö, Amalkana keinäkujena buukurhin. Wat fi antai? Minikä fi ambatina. Muhoa tuktu keinä jätävätu forforarin. Mahat kuva Isa. Vähä sule. Vamlaan vuideidille jälin. Oi huile juodnollan tonta. Siden ba iskä nokondo taa. Sida sokale yulee. Inne le di no kuva. الذين الذي نكو ير تدور ديوباي ونقدي الادبارهم دبادودي دبا ونقدو غاليمد اهيد من بعد ما تبين لهم الهدى انت هنن كو عدااده كدب الشيطان والشيطان بسول له اقري عملكوده واامر لهم يدي ديله قليل ذلك شيطان قرحتاسي و بسبب انهم يجو قالو وحي ما نزل الله الا وحسود يجيهودا سنضيعكم في بعد الامر امور ثقال كن والله الا يعلم اوغي هي اسرارهم سرته اوغي هي قالتها شيطان كدوفسداي شيطان كوخيا بو كدوفسداي وحاكمه هو ما انتو تگم بيديهو <تصفيق> نوي داي وانو اذا لا تشنينايو <تصفيق> يهودي yela tashanay ninka soo gaala saaxiibana waa sidaasoo kale ogo waaga kaliya ha moodi ninka soo gaala saaxiibay waa sidaasoo kale ogo gaalka ka tala qaatay oo gaal wuxu sheegay ninka la dad rashiq la noqoto dhow goor isku meel fadhiisataan dabay cadisiba bad qaadan dalig ciqaabtaas iyo ما نزل الله قال له حسود جي سنضيعكم وأن ندين أقبل وأن ندين لا تشن في بعض الأمور أمور ثقار كانت والله قال رجع لبوجا إسرار وحو قرصات مركدات كلت شو كان أي أفكار باركى سلا إله إلا الله كل يهين وحق القلب جود كتيرة الله جوك كل حساب تمن فكيف سذح القاضي نقضنا إذا توفدهم الملائكتو ملائك سمرك كحيسو يضربون أي جرائ وجوههم وجيال كذبة بارهم تبضون ذلك ملاك سأجراه إساي بأنهم بسبب أنهم يجو إتبعوه ما أصخد الله لوحه على جلي وكريهو وحيرعان شدوانه الله شديس وحاء الله شديس كينجي عمل قاضي على دواد صدوم ملاين سانوي ملاك سيباوم ملك ملاك سوت ما تروح تروح تنصابوس وبعماش على فردي ila wa kharanta ku jirta jiidka way kala firday markaas ala garaac garaacba laga saari garaacba laga saari aan waxa kala leelaya waxa la garaac markii qiyaama la tago laakiin sidana ka fiican markii inta way diidan amalkooda waa burbur markaa amalki difaaca ilaaba burburee fakiifa xaaloodu xaaladoodu tola waa sidee ila tawafadhum malaaikaa malaaika markay ka haynaaynesho oo nafta ka qaadayso yadrbuuna ay garaaci wajuuha mudiyalkooda waad baaruu dawadooda dhawarka ay وكرهوه عن وحنا عن في دوانه الله بين عن يعني وحى ألقى اللي قاليني قرآن كيف يديدين؟ فأعبد الله وبربريء أعمالهم عمل قاضي ألا وبربريء أنا حاسبة ما وحي أمة الذين في قلوبهم قلب قاض مرضون شيرها يكوجسوا اللهم خرج الله وإن الله سود لهيرينين أقانهم حاسة قاضي حقدك المنافقين تموحيلا تا تاعي حقدلون إن الله بنانك سودين واستدنو نقر صنيان waxaa leeyahay xaalad sadex goor markaas sabayso ku qarsoonato waligaa marka damay bilma tan xumaan buu ruuxi ku kacay uu qarsaday markuu la doontay marka sadexad waa la ogaana waa qasbi in la ogaa marka damay waxa alla wuxuu wulowna shaaw hadaan doono la arinaa kam baab ku tusilay wa habilay habal ma ku dheelay fal arftuun waxaad ku garan laakin bisimaah muqaalkooda siimada waxa weeye ruux marku ku soo baxo qalbigeysa wuxuu ku fikrinayo wa suuragalinad wajigiisa inuu aad u cabsanaayo aad u faraxsan maral huwin wixii xuna muujinayaa kii fi wax fi arku cinnaa wasidaa soo kale marka siimadu waa muqaalka ruuxa dareenka ka galay ee sidoo yahay waa sidaa weey siimo allah wuxuu leeyahay walawna shab hadaan doono la araynaakum waba ku tusin lahayn hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ya munafiqiina ku dhilaay أعمالكم عملكين ألقوا أجه هذاك قالوا صوات قرنوا روحوا عن ونوح سنين هذاكيسو ضلبو يلروا ودعبوا ليه ميلو كتل ما لو قال له حنو ملبو روحوا نكتر لقسيني بكسو لحقي ساتكوا قرن بالي طوف كادوه حض كتاعيني وحن ودتكوا شيجي يا وواحد توصل مرنا ماي ولا تعرفنا ومحاتكوا قرن في لحن القولي هذاك عن والله وألنا يعلم واجه أعمالكم عمل يالكين wala nablu kum, wa in idin imtixaanayna dadkiyo hattaa naaclamay ilaah in ogaano asoo saaray waay almujahideen kuwa dagaalamaya oo min kamida iyo kuwa sabra oo adkaysa wa nablu waxbaadakum wa soo daahireen waraarkeenu wa sheeleyna wuxuu waree idinka la idinka wa sheeleyna wa nadiifineyna la inuu imtixaanay markii ilaahi qoofka mujahidka dabta ah ee sabirka uu adkaystay jihadka bannaanka soo dhig oo ka kale waa laga kala soo ci wararkii oo dhan waa sheelayna way waa daahireen wixii war ah idinka idinku saabsan ama idinka idinku fulay ama idinka idinku soo ta'ala wa idin al oo wa اوان امتحان ان اخباركم ورد كي نوردن ادن كي يدونكم صاحب الله سبحانه